علي علي علي علي يا تر البدايه لا جات لك الرايه لا تر لا جات لك يا مخوف المن eshbu ma'ani biz zekabruk u'a lilloh dum'a lilloh dum'a dum'a dum'a qad nawlina كوثر يا لبيدك يا ساجل كوثر يا لبيدك المعطر يا شرياني الأنهار يا شرياني الأنهار شريان فيك احنا نتقينا فيك احنا نتقينا نصر الدين همام نصر الدين همام ذو علي علي دلّو باني دلّو باني دلّو باني علي علي علي يا علي راعي اليتامى ظلم من علمه علامه دل المؤمن علامه والكون نظامي والكون نظامي يشهد لنبينا يشهد لن يشهد لن يشهد لنبينا تم التسجيل استديوهات مؤسسه الثوراء الاسلامي خيبر من قلعته مرحب من قلعته خيبر من قلعته مرحب من قلعته دين الله نصرته دين الله نصرته يام شير الشفين بعد ما عادن الظلام ما عادن الظلام شال الدمن اسلام شال الدمن علي علي علي علي علي علي علي بعد النبى من بعد النبع منه من قمه نصر الدين همي نصر الدين همي الظالم فينا الظالم يتامى من علامه راعي اليتم للغمن علامه والكانون ما ما والكانون باب يشهد لنابينا يشهد لنابينا غير من قلاعتي مرحب من طبركه غير من قلاعتي مرحب من طبركه دين الله نصرته دين الله نصرته يمسير الشفينة، يمسير الشفينة. ما دان لليل ما هادن الظلام ما ما هادن الظلام شال الدم